بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقه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 فَتَرَى القَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول, فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه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 اسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتابه بشماله فيقول وأما من أوتي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فيقول يا ليتني لم أت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني ماليا ما, ما أغنى عني ما شركه الهدى شركه دعويه غير ثم ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه ذريه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 تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا منه باليمين لا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين